السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم ومرحبا مشاهدين الكرام في برنامج أمة وسطة نتحاور فيه مع فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير الأمين العام المساعد للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين لقد تناولنا في, الحل في الحلقات الماضية الحديث عن خصائص الأمة وقد تطرق مشكورا في آخر حلقة في خصيصة الدعوة والهداية أمة الدعوة والهداية وقد تطرق فيها ضيفنا الكريم ومحاورنا الجليل إلى الحديث عن الدعوة والهداية في العلماء ومن ثم إلى مؤسسات المجتمع المدني وقد مثلنا جملة من يعني الأشكال ممارسة الدعوة في واقعنا المعاصر تطرق مشكورا أيضا إلى الحديث عن ممارسة المرأة في جانب من أهم جوانب الدعوة والأمدي بالمعروف والنهي عن المنكر وقد يعني ضايقنا الوقت في الحلقة الماضية للحديث عن العلاقة مع غير المسلمين نحن في هذه الحلقة مع ضيفنا الكريم. سنتناول ونستكمل هذه الخصيصة خصيصة أمة الدعوة والهداية في علاقة المسلم مع غير المسلم. أهلا بك يا دكتور العزيز. أهلا الله شكرا لك محمد الله هذه الحلقات الجميلة نواصل الحديث أيضا في قضية العلاقة مع غير المسلمين تفضل. أولاً الأصل في العلاقة بين بين بين البشر هي السلم. الله تعالى من أسمائه السلام وتحية المؤمنين السلام. والجنة دار السلام فالأصل هو في العلاقة بين بني البشر قاعدة السلام والأساس الذي تتأسس عليه العلاقة بيننا وبين غير المسلم تقوم على عدة مرتكزات المرتكز الأول الإيمان بوحدة الأصل الإنساني أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد الناس جميعا يلتقون على العبودية لله وعلى البنو لآدم هذا المبدأ الأول المبدأ الثاني الإيمان بأن الكرامة لمطلق بني البشر بصرف النظر عن دينهم وجنسهم ولونهم ولغتهم وعرقهم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا هذا أليست نفسا حينما قام لتلك الجنازة إذا التكريم لمطلق بني البشر هو من مرتكزات هذه العلاقة. المبدأ الثالث مبدأ الأخوة الإنسانية. كما قال وأشهد أن العباد كلهم إخوة. هنالك أخوة إيمانية وهنالك أخوة إنسانية. المبدأ الرابع أن الاختلاف في عقائد الناس واقع بمشيئة الله تعالى. ومن الآيات الدال على كمال قدرته وحكمته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم طبيعي أن هذا الاختلاف لا, يقع لا يقف عند حد اللون أو الجنس أو البشرة وإنما يتعداه إلى العقائد والأفكار ثمرت هذا الاختلاف لتعارف إذا ليس لتناكر ولا لتحارب وإنما لتعارف هذا المبدأ الخامس ولنصوق من هذا التعارف عيشا مشتركا قلنا في التعارف معرفة وفي التعارف معروف وفي التعارف بحث عن مشتركات ليس معنى أن هناك غير مسلم ليس من مشترك بيني وبينه إذا, إذا كان غير المسلم شريك لي في الأرض أو الوطن فهو هذا مشترك فنحن إضافة إلى الدعوة الهداية في مشتركات نعمل عليها إذا كنا في وطن واحد نعمل على بناء هذا الوطن استقراره أمنه مصالحه إذا كانت هناك تبادل منافع ورعاية مصالح نرعاها. إذا هنالك تعاون على نصرة مستضعفين ولذلك رأينا غير مسلمين يقتنعوا إنسانيا بحق بحقنا في فلسطين وبظلم الكيان الصهيوني علينا. فشاركوا في أسطول الحرية. شارك أشراف العالم وحراء وأحراره وأصحاب الضمير فيه لأنه شعر بعدالة قضيتنا. صحيح. كما رفضوا احتلال العراق ورفضوا احتلال أفغانستان، إذا هنا ورفضوا الوجه الظالم للعولمة، إذا هنالك مشترك إنساني يمكن أن يتعاون الناس عليه، ووهنالك تبادل بنافع ورعاية مصالح، إذا فهذا باب من الأبواب التي ترعى المرتكز السادس في هذا كما قلنا. أن لا نجادلهم إلا بالتي هي أحسن وهذا نجعل أدوات الحوار نتمنى هناك محاورون للمسلمين مع بعضهم البعض ولكنهم ليسوا قادرين على محاورة العقلية الغربية أو عقلية غير المسلمين هذا ينبغي أن يكون تخصص ينشأ له مفكرون وعلماء ودعاء وأساتذة يتقنوا لغات القوم ويتعرفوا على ثقافتهم وحضارتهم ثم يعرفوا مكان من الخلل ثم يحسن عرض القضية ونستفيد من مجازات العلم التي تدل على بديع القدرة الإلهية لتحقيق إقناع وحجج وبراهين لغير المسلمين هذه أيضا من أدوات الدعوة والهداية وأعظم من ذلك الدعوة والهداية عبر أدوات القدوة أن نجسد معاني الدين احترام الوقت والنظام وإتقان العمل والوفاء بالعهود والمواثيق ثم هناك أصل سابع البر والقسط لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم البر أعلى درجات حسن الخلق وهو عبارة عن كلمة تدل على الاتساع في الخير ومنه البر في مقابل البحر ومنه البر الذي هو القمح سمي قمحا لكثرة منافعه وفوائده والله تعالى هو البر الرحيم فإذا نحن نبرهم وارتبط البر بالإحسان إلى الوالدين دليل على عظم هذه الكلمة فأيضا جاءت في سياق الإحسان إلى غير المسلم والعدل القصد هو العدل بل هو الفضل والإحسان ما داموا مسالمين إذن فهذه مرتكزات العلاقة مع غير المسلم المسالم بعض الناس يفهم أن مفهوم الذمة هذه من المفاهيم الخاطئة يعني تحكير. التصغير أو التحقير لا الذمة هي معناها العهد والحماية تحكير. والضمان أنهم في حماية الله ورسوله والمؤمنين وعهدهم وضمانهم ورعايتهم فدا معنى جميل وإن كانوا يشعرون بحرج فيمكن أن نعبر عنه بالمواطنة لأن الفقهاء يقولون أهل الذمة من أهل دار الإسلام بالتعبير العصري مواطنون فلا حرج أن نقول مواطنين حتى مفهوم الجزية الجزية هي مقابل ما يقدمه الغير المسلم خدمات في مقابل الدفاع عن أرض الإسلام لأنه ليس مكلفا عن أن يدافع عن دولة الإسلام لكن إذا خرط في الشرطة والجيش والأمن سقطت عنه كما أسقطها أبو عبيد عامر بن الجراح من كانوا معه في جيشه وكما أسقطها ابن أبي السرح عن أهل النوبة فتجوز أو في مقابل ما يدفعه المسلم من زكاة يدفعه من ضريبة وحتى هذه لما نصارى بني تغلب أنفوا أن يقدموها باسم الجزية وأرادوا أن تسمى صدق أو زكاة عمر رضي الله عنه قال القوم حمقى رضوا بالمعنى وأبوا الإسم فأخذها منهم بمعنى الصدقة أو الزكاة ولم يأخذها بمعنى الجزية مفهوم صاغرون إذا كانوا مسالمين ليس المقصود الذل والهوان وإنما المقصود أنهم يخضعون لسلطان الدولة ويخضعون لسلطة القانون لأنه إذا كانوا مسالمين فلا بد من أن نبرهم وأما أن ما جاء في بعض كتب التاريخ من أنه تختم رقاء يعني أشياء بأختم معين ويضيق عليهم في الطريق وهذه أحكام في ضرورات الحرب وليست هي الأصل يعني لا تبدأهم بالسلام وضطروهم إلى أضيق الطريق هذه أحكام في العلاقات الحربية ليس في علاقات السلام وإلا فالإسلام أباح للمسلم أن يتزوج بالكتابية فكيف كيف يتزوج المرأة وهو كاره لها كيف يتزوجها وكيف يضطروها إلى أضيق الطريق في البيت يعني يزاحمها في المطبخ ويلصقها على على الحائط. ولا يبدأها بالسلام يعني هي زوجته وهي أم أبنائه وهي خليلته وهي حبيبته كيف لا لا لا يعني يصبحها ويقابلها وهو متجهم هذا الحديث يوضع في غير سياقه ده في سياق العلاقات الحربية وليس في على الأصل في العلاقة النقطة الأخرى إن بعض الناس يخطئون في مفهوم الولاء والبراء في قضية العلاقة مع غير المسلم الولاء المنهي عنه ما كان قائما على الدين ولعلنا يمكن أن نفيض عنه إذا تأذلنا نعم. تفضل. نواصل بعد الفاصل الحديث عن علاقة المسلم بغير المسلم تحت إطار خصيصة الأمة خصيصة الدعوة والهداية يكون معنا لنواصل بعد الفاصل أهلا بكم نواصل ونعود معكم هذه السلسلة وهذه الحلقة من برنامج أمة وسطة مع الدكتور عصام البشير دكتورنا الكريم نحن ختمنا قبل الفاصل في الحديث عن قضية الولاء والبراء ولعلها من الاستشكالات التي عادة ما تحدث كثيرا من الصخف في الدائرة الإسلامية تحفل بها حوارات الكثير من المجالس والدعاة نحتاج أن نجلي قليلا. يعني هذا المفهوم في علاقة المسلم مع غير المسلم الولاء كلمة مركبة من عنصرين من حب ونصرة مم. الحب الذي يكون باعثه الإيمان والدين لا يكون إلا للمسلم فأنت لا تحب غير المسلم لأجل دينه لأن أنت مخالف له في دينه والدين الحق ما بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم مم. ختم به الأديان وجب به الرسالات، لذلك ما يكون الولع على أساس الدين، المحبة على أساس الدين، لا لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، هذه هي المسألة، والنصر والحب معنى قلبي، والنصر عمل مادي، فلا يتحقق النصر إلا على قوم إلا في إطار موثق أو متحالف أو غير ذلك من إذا كان هنالك حلف لكن لا لا لا تنصر غير المسلم على المسلم ولا تحب غير المسلم لأجل معتقده الباطل لكن الحب قد ينشأ أو العاطفة تنشأ بأسباب أخرى غير الدين مثلا زاملته في الدراسة أو زاملته في العمل أو نشأت معه في حي أو, أو في جوار أو مصاهرة, أو مصاهرة فوجدت فيه خلقا وجدت فيه رشدا وجدت فيه حكمة وجدت فيه صدقا في الحديث وجدت فيه وفاء للعهد وجدت فيه أداء للأمانة فأحببته لهذه الصفات الله تعالى قال عن المؤمنين في شأن المؤمنين تجاه غير المسلمين ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونهم وقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما كان يحرص على هداية عمه أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت. أثبت أنه كان يحب عمه فعمه فعم قد قام بنصرته ولم تنل منه قريش إلا بعد موت عمه وكان يرجو له الهداية يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله يوم القيامة. وشرع الله كذلك الزواج بالكتابية والزواج مبني على السكن والمودة والرحمة فهل أنت تزوج امرأة تبغضها ولا تحبها هذا لا يستقيم ولا يؤسس لحياة مستقرة, مستقرة أسرية فأنت تحبها بهذا الاعتبار وتمكنها من أن تؤدي دينها لأن الإسلام كفل لها حرية العقيدة وحرية العبادة ولكن تجتهد في أن تصوق أبنائك على وفق مقتضى ديننا وشريعتنا فالعلاقة قائمة على المودة والله تعالى يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن اللباس فيه معنى الستر، وفيه معنى التجمل وفيه معنى الوقاية وكذلك وقد أفضى بعضكم إلى بعض الإفضاء مثل الفضاء الرحيب في إفضاء نفسي وإفضاء جسدي وإفضاء معنوي كل هذه تشكل علاقات أسرية الأصل فيها أن تكون حميمة يعني معنى هذا أن لا تقول لزوجتك بيتا من الشعر تتغزل فيها أو, أو, أو أن تعبر عن مودتك لها طبعا هذا لا يجوز فهذه محبة ولكنها عبر مسار معين لا تتعارب وتتناقض مع أصل المنهي عنه وهو أن تكون المحبة لأجل الدين الذي أبطله الله سبحانه وتعالى وبالتالي يمكن أن تكون هناك صداقة بينك وبين غير المسلم واحترام متبادل و... و... ومودة في هذا السياق فهذا لا يتنافى مع عقيدة الولاي أنت تتبرأ من الكفر وتتبرأ ممن يعتقن... يعتنق الكفر لكفره ولكن هناك أدوات أخرى يمكن أن تنعقد بها أواصل من العلاقة هؤلاء الأبناء الذين ينحدرون من الأم الكتابية يكون لهم أصحاء يكون أخوال أبنائك في علاقة رحم ومصاهرة ونسب أمرنا أن نرعاها الرحم وصول مر... موصول بعرش الرحمن من وصله وصله الله ومن قطعه قطعه الله نحن مشكلتنا أخي الكريم إن الناس بياخذوا نص واحد ويتركوا نصوص يعني النصوص لما تجمعها مع بعض يفسر بعضها بعض لكن ما تبقى على قاعدة ما قال ربك ويل للأولى سكر بل قال ويل للمصلينة واحد في نكتة قال جالي إبليس قال يا إبليس هل تحفظ شيئا من القرآن قال نعم قال ماذا تحفظ قال ويل للمصلين قال ثم ماذا قال لا تقرب الصلاة قال يا إبليس هل أكملت الآيتين قال فقرأ ما تيسر من إذا نحن أمام أن نأتي بالنصوص كل بجميع النصوص الواردة في المسألة والنصوص يفسر بعضها بعضا أنت تقرأ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وتقرأ ليسوا سواء وتقرأ ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فإنت تجمع هذه النصوص ويفسر بعضها بعض لذلك المسلمين أحيانا يقعون في داء التعميم حتى في الحديث مع غير المسلمين الغرب, الغرب كتلة واحدة ليس صحيح الغرب ليس كتلة واحدة كتلة تتفتت أجزاؤها نحن مشكلتنا مع الغرب ليس مع الشعوب الشعوب منها ما هو مناصر لقضايانا من أصحاب الضمير الحر وليس مع مراكز البحث العلمي والمناهج هذه قد انتفعنا من, من علمهم كثيرا إن مشكلتنا في الغرب معقول قوى الهيمن والتسلط قوى الاستعلاء والاستكبار التي تريد أن تفرض علينا حضارة مركزية كونية التي تريد أن تمكن فينا حكاما ظلم طغاة مستبدين التي تريد أن تنتهب الثروات وأن تنطس الأموال وأن تأخذ خيرات بلادنا نحن ضد الغرب الذي يقف ضد حقوقنا المشروعة في فلسطين وفي مقدساتنا نحن ضد قوى الهيمن والاستكبار والتسلط وليس مع الغرب الذي يحترمنا ويحترم أفكارنا وعقائدنا وكذا فنحن لا نعمم في الحكم ونقول ليس سواء وهذا من تمام العدل والإنصاف نعم دكتور قوى الهيمن حتى لو كانت مسلمة فنحن نتحفظ عليها. نعم،, نعم ليست فقط لأنها لكونها غير مسلم نعم، فقط. نعم نحن نحن ندور مع قاعدة العدل. العدل لو صدر من كافر نقبله والظلم لو وقع من مسلم نرفضه. ولذلك حتى سياق الآية وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. كثير من المسلمين يفهمها فقط على أن التعاون بين المسلمين. المسلمين. لكن انظر إلى سياق الآية الراجح في التفسير. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى مم. يعني لا يحملنكم بغضكم وعداوتكم لقوب صدوكم عن المسجد الحرام لا يحملنكم ذلك على الاعتداء وتعاونوا على البر والتقوى إن تركوا عدوانهم وأتوا ببر وتقوى نتعاون معهم على هذا القدر ولذلك كما قال نبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديث ما يدعونني إلى شيء يعظمون فيه أمر الله إلا وأجبتهم عليه والدليل على ذلك حلف الفضول فإذا قام اليوم في المجتمع منظمات حقوقية مناهضة لحركة الاستكبار العالمي وتريد أن تقيم قاعدة العدل في ظل وحدة المعيار واستقامة الميزان وتحرك على هذا الشرفاء والأحرار لنزيل حالة الاختلال في المنظمات الدولية وجب أن نتعاون على هذا لأن الآن المنطقة القائم عليه القوة الدولية منطق حق القوة وليس منطق قوة الحق تجمعتم من كل شعب وأمة ونول ولون لحفظ السلم هل حفظ السلم وهل رفع الحق الذليل جبينه وهل نحن بيتنا لا يرويعنا الظلم أرد الدول الكبرى لها الغنم وحدها وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم متى عفت الذئبان عن لحم صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم إذا الحق لابد له من قوة تحميه. وإذا استطعنا أن نجمع لهذا الحق قوة بشرية وقوة تؤمن به وتعضده يمكن أن يستقر الأمن والسلام في العالم إذا فنحن حينما نتعامل مع غير المسلم نتعامل على هذه الأسس وعلى هذه القواعد الربانية الأخلاقية الإنسانية القائمة على قاعدة الميزان والسماء رفعها وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان يعني كلام جميل تحدثت فيه تناولت فيه فضيلتكم خصيصة الدعوة والهداية مع غير المسلمين فعلا كانت تستحق إلى حلقة كاملة تحدثت فيها من خلال المرتكزات السبعة دكتور العزيز سنواصل إن شاء الله الحديث في الحلقات القادمة عن خصائص الأمة وسنتناول إن شاء الله فيها أحدى الخصائص القادمة كل الشكر لضيفي الكريم الشيخ عصام البشير على هذه الحلقة المتميزة ونأمل أن نلقاكم في الحلقات القادمة كونوا معنا دائما بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته